هنا دمشق القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل يتلو علينا ما يتيسر له من كتاب الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلقد أوسلنا نوحا إلى قومه لَا تَعبُدُو إِلَّا اللَّهَ عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قبل قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وَمَا إِلَّا ಕೌಕ ಇವನ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ ರ ذِلُّ نَابِذِرَ وَمَا نَرَى لَكُمْ مَا لَيْنَا مَنْ فَلٌ بَنُونَ نُكُ ತ್ತು <tum> مَتَمِّنْ نُذِي فَامِّنْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُ ಮಯಾ ಕೌಮಿಲ ಅಸ್ ಅಣುಕು ಮಾಲೈಗಿ ಮಾಲ ಇನ್ ಅಜಿರಿಯ ಇಲ್ಲ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِالطَّارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَكُورٌ بِهِمْ وَلَا قَوْمًا تَجَرَّعُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَع نصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَغَتْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا ಕೂಲಕು وَلَا أغلم ಅಕುಲಕು ಇವ ಅ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي عُيُونُكُم لَن يُؤْتِيَكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَذَّرِي أَعِيْنُكُمْ لَن يُوتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ಲಿ ಮಾಫಿ ಅ ವಾಯ ಕೌ ಮೈಯ ಸುರೂಮಿ ನಾರತು أَفَلَا ಆ <todos> ಉ ಮರು ಹು ಕ್ರಮ ಬಿ ಮುಖ <mully> ಜಯ ಕು أَمْ يَقُودُ نَفْتَرَى قُلْ إِنْ فَتَرَيْتَهُ فَعَلَيْهِ الْإِجْرَاءُ وأنا بريء مما تجرمون أم يقولوا نفس تَرَى بُنِيَ افْتَرَيْتُ غُفَاءَ عَلَيَّ إِذَا قل إن افتريته فعليه إرعادي وأنا بريء مما ಇು ಇು ಲೈ ಮೀನಿ ala tab ta is <laughs> bema ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنه وانا نول فول كلما مر ولي غمال من قومي سرخيرو من فَأَنفَتَ لَامُونَ مَن يَا ذَابُ يُخْزِي وَيَئِنَّ لَيَعَذَابُ من <نعمل> من كل زوجين سبق ಮೀಲ್ಫಿಯ ಮಿಂಗ سبق ಅಬಕ wo mana وقال اركبوا فيها باسم الله مجرها ومرساها إن رب تنجيري بيم في ماو لا بنيرك بمانا ولا تبانا وَعَلَى بَيْنِ غَمَامٍ مَّوْجُ فَكَّمَا ಪಂೀ ಲಾ ಆ ಬು ಲೈ وان قويل الامر ثوان ايل الجودي اقيل وردل لي وَنَادَى نُورُ رَبِّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ قُلْ أَمْ تَعِدُ كُمُ الْحَاكِ فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أعكم الحاكمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم تلعى لما سمعنا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر له من كتاب الله